دع صيتك قبل وقنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوء بني إسرائيل مبوء صدقه ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيب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 وَأَن أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ مَعْبُودًا آخَرَ لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ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 ومن ضل فإن يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين مع تحيات إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه. مدينة جدة، حي الصفا شارع الأربعين، بجوار مستوصف الأنصار. هاتف ستة تسعة ثلاثة، ستة سبعة، ناسخة، خمسة تسعة واحد، اثنان سبعة،